بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمر حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبد في ضر روح الطبراني في الأوسط والدار قطني هذا الحديث جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مرسلا وجاء موقوفا الابن عباس جاء موصولا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني في الأوسط والدار قطني وهو ضعيف ورواه مرسلا من عكرمة وقال ابن حجر وهو الصحيح يعني أنه مرسل وليس بمرفوع والمرسل من قبيل الضعيف فهو ضعيف وروي أيضا موقوفا من كلام ابن عباس ويصح عنه لذلك قال عنه ابن حجر و... وهو قوي يعني إسناده قوي يعني كونه موقوف عبد عباس ورجحه بيهقي بأنه موقوف على ابن عباس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمر حتى تطعم والمراد بقولي حتى تطعم يعني حتى يبدو صلاحها بالطعم والمراد بأن تتلون بالحمره والصفرة وفي الحب بأن يشتد فقول حتى تطعم يعني تكون تغير طعمها إلى ما يصلح للأكل من حلاوة من فيها أو غيرها ويصح حتى يطعم يعني حتى يصح حتى يصح أن يكون مطعوما يعني مأكولا ومعنى هذا لو أن شخصا أتى إلى مزرعة وفيها نخل وهذا النخل الآن بدأ يتشقق طلعه والبلح فيه أخضر فلا يجوز بيعه حتى يطعم يعني يظهر لون طعمه الحقيقي من أحمر أو أصفر أو غير ذلك وكذلك شخص أتى إلى مزرعه فيها عنب فظهر العنب يسيرا ولم تظهر حلاوته بعد ويبدو الصلاح فيه لا يجوز بيعه لأنه غرر فساق المسنف هديث عباس هنا لبيان أنواع بيع من الغرر فمن الغرر أن يباع الثمر قبل بدوي صلاحه قالوا أن يباع صوف على ظهر والمراد بالصوف يعني شعر بهيمة عام على الظهر يعني وهي حية يباع صوف ظهرها فمثلا يأتي شخص إلى صاحب أغنام ويقول له أنا أريد أن أشتري منك صوف شعر أغنامك هذه العشرة بألف ريال فهنا لا يجوز لأنه لا يعلم ما مقدار هذا الصوف من الشعر وأيضا البائع قد لا يجوز له إلا شيئا يسيرا ثم يتنازع المشتري ويقول لا أنا أريد أن تجز حتى تصل إلى نهاية الجلد فيحصل النزاع فنهي عن ذلك لأن في هذا غرر قال عن لبن في ضرع كذلك ما سبق لوت شخص إلى مزرع فيها ابقار وقال المشتري لصاحب البقر أنا أريد أن نشتري اللبن الذي في هذا الضرع الآن بعشرة ريالات نقول لا يجوز لأن لا يعلم ما مقداره هو. فلابد أن يحلب ثم يبيعلك قال <تصفيق> رواه الطبراني في الأوسط والدار قطني وهو ضعيف كما سبق ورخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح يعني أنه مرسل وليس بمتصل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا موقوفا عبد بن عباس وهو قوي ورجح البهقي بن موقوف على ابن عباس كما سبق لكم نعم الله اعلم صلى, صلى الله عليه وسلم حمد. يقول يجوز الشراء ثم قالوا ادو اشراها يك اللي يعطيها الدواب اذا اذا اشتراها بالشرط القطع في الحال يجوز مثلا لو شخص اتى للنخله والثمر ما بدا وقال انا اريد اشتري الان بشرط القطع الان بقطعها اريد ننتفع بـ الثمر الذي لم يخرج بعد عطيه البهائم وريدنا استفيد مثلا من الكرب صح هل يصح الاستثناء في الطلاق طيب يصح